بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والاقمر اذا والليل إذا يوشادا وال وانت اغفر حمنذك كان ها وان Fa dans sa